وهل وضع القطرة والكحل في العين يفسد الصوم؟ وضع القطرة والكحل لا يبطل الصوم، لأن العين منفذ غير مفتوح، حتى لو وجد طعم ذلك في الحلق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم، وهذا ما قال به الشافعية والحنفية. لكن المالكيه والحنابلة قالوا ذلك يفطر إذا وصل الطعم إلى الحلق والله أعلم